أعوذ الله من من هو أعمى إنما موسیقی يا <تصفيق> مولانا بِغِيمَ أَقَامُ فَلاَ تَرَاهُ تَكُونَ مِنَ الْعَرَجَةَ لَعَظِيمٌ وَيَدَّرُونَ الْحَسَنَةِ سَيَأْتُونَ إِشْلَاعُهُمْ وَقُبَضَّارُهُمْ يَأْمُرُهُمْ بِالْحَسَنَةِ <laughs> oh! Amen. I found more. <laughs> هذا في أمة قد قلت من قبلها أمم oh <laughs> <laughs> <laughs> Oh, my God. Thank you.